50 languages alguna cosa. Em podrieu tallar els cabells? Hal yumkinuk an هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ نو غير كورت سيوش بلو من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا انا ميكا كورت سيوش بلو من فضلك أقصر بقليل من فضلك أقصر بقليل em podríeu revelar les fotos? Hal yumkinuka film Hal fotos són en el CD. Les suwar fotos són a la càmera. الصور موجودة في الكاميرا الصور في الكاميرا هل podríeu هل يمكنك إصلاح الساعة هل يمكنك إصلاح الساعة el vidre s'ha trencat الزجاج تالف, الزجاج تالف. La bateria està descarregada. El bateria tu El bateria fèiga. Em podríeu planxar la camisa? Ellllumkinuka, quei yumkinuka... el camís? Hekinuka, cau-hi, el camís? Em podríeu netejar els pantalons? Helumkinuka, tan viful camís? هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ ان بودريو هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ ان بودريا هل يمكنك أن تعطيني هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ كاتانيو هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر فوما بوروس بوست ا a et el cigar fuma cigarrets vostè a tu de gent a et el cigar fuma pipa vostè a tuda el galliun? a gent el galliun?